في وسط الإرشد بطنجا جوحا يقول هناك طارق خرج جوحا ذات يوم من بيته يبحث عن عمل في إحدى البلاد المجارعة وحين وصل إلى تلك البلده أخذ يتجول فيها باحثا عن عمل قال له أحد أهليها ما العمل الذي تستطيع أن تقوم به؟ قال جوحا إنني واسع المعرفة وغزير العنوب وأجيد منه التدريس والوعد وكل ما يختص بالعلم قال له الرجل تفضل معي سنتهب إلى أحد أعيان البلدة وسأتوسط لديه لكي يهيئ لك عملا مناسبا دقل الرجل بيتا كبيرا وقابل صاحبه فقبل الرجل أن يصدي فاجح ويختبر بعده من العلم والبارفة نزل جحا عدة صاحب البيت في سرور وهو مطمئن إلا أن خبرته وعلمه سيجعلان يجتاز اقتباراً الذي سيجري عليه صاحب البيت بنجاح عندئذ ذكر جحا بعض المعلومات والمعارف عن الطبيعة والبيئة ذكر صاحب البيت بكلها أيضاً ثم ذكر جحا بعض تجاربه فذكر صاحب البيت بكلها كتب جحا بعض الأفكار والنظريات فكتب صاحب البيت مثلها ثم قال له صاحب البيت هكذا أنا أقرأ مثل ما تقرأ وأكتب مثل ما تكتب قال جحة انا أرى ذلك أدركه تماما قال صاحب البيت إذن لا فرق بيني وبينك قال جحة بلى بيني وبينك فرق عظيم قال صاحب البيت وما هو؟ قال جحة انا حضرت الماشية من, من ولو بلغ بك فقرد مثل ما بلغ بي وحددت إلي ماشيا كما شئت أنا ورددتك خائبا مثل ما رددتني خائبا لتساوينا انا وأنت ولا أصبح لا فرق بيني وبينك ضحك صاحب البيت وطلب من شحى أن يعمل عنده قائلا لقد تفوقت علي فمرحبا بك الآن